ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْذِلُونَ فأهلكنا موسيقى <تصفيق> وَحِيَّ إِلَيَّ لَئِن قُمْتُ لَأُنذِرَنَّكُمْ بِالنَّارِ أَإِنَّكُمْ لَا انما الله الياء سن اخر لا اشهد قل انما تُشْرِكُونَ <تصفيقش> الَّذِينَ <تصفيق> al فعل في ا 12. 13. 14. 15. 15. لَا آيَةَ لَا Whoa. aqau I'm in... أَإِنَّنَّكَ تَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ ولو شاء al <laughs> Oh Or oh, Gwn Un... o قوله الحق <تصفيق> Wo oh, ist denn with في yeah. fall a'nab a'nab a'nab a'nab اللهمعنيق <تصفيق> وقام ذفصوا Then you'll see. Bawr 5 6 7 Oh ona Son of فَإِذَا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ <قل> صلاة والنسك وما gan un...